فكتب أبو بكر بن حاسم عن عمرته بنت عبد الرحمن الأنصارية والقاسم المحمد ابن أبي بكر وكان لحانا كان لحانا كثير الخطف العربية لا يستطيع أن يقيم لسانا بعباره وسأتيكم إن شاء الله وقد أهرج مسلم أهرج مسلم أن القاسم المحمد ورجلا كان عند عائشة قال وكان القاسم لحانا يقول نوي على كثير اللحن والخطأ إذا تكلم بالعربية كثير اللحن قاسم محمد هذا مين يا إخوان أحد فقهاء المدينة السبعة حتى قالت عائشته له إني لا لأعلم لما تنطق بهذا وينطق هذا يعني ينطق هذا بالفصاحة وأنت تلحن لأن هذا ربته أمه وأنت ربتك أمك وكانت أمه القاسم أمه ولد لا تدخل العربية فتأثريه بها ولن يسقط أحد أبدا بهذا اللحن الذي لم يكن مرة أو مرتين وإنما كان موصوفا به مخترا منه حتى قيله كان لحانا صيغة مبالغة كان لحانا ومع ذلك ما سقط بل من حفاظ الأمة من كان يقول حدث عن أبوه ليس عن أبيه مما يعرفه الصغير بالصريقة ربما وليس هذا دعوة لحنة والحمد لله فإن كثير من الناس يحسنون يقول حدث عن أبيه لا عن أبوه